تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسان قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من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 ما مالك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن